تُتي أكلها كل حيل باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه جذت الثم من فوق الارض ما لها من قبيب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 جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيَضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ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 وأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسقا لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسقا لكم الأنهار وسقا لكم الشمس والقمر دائبين وسقا لكم الليل والنهار وآتاكم كل ما سألتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفر